ان مسلمات مؤمنات قانتات تائبات قانتات عابدات سائحات تيبات وابكارا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكه غلاظ شداد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 119. تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه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 ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوك 119. وقالتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل مَعَ النار مع الداخلين وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا للذين آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون إذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عندك بيتا فِي الْجَنَّةِ ونجني قَالَتْ رَبِّ لِي فِي الْجَنَّةِ